كلا إن الإنسان ليطغى أرعاه استغنا إن إلى ربك الرجعى أرعيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرعيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أأَي سَئِ كَذَّبَ وَسَوّأَلَم يَعلَ بِأَن اللهَّ يَض كَلَّ لَِلَ ي سَهلَ نَسلَ بِ ن قم نقةٍ كَذِبَةٍ خطئًا فَلْد